وكذلك تخرجون ومن آياته الخلقة من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَلِ يَرْبُوا فِي أَبْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ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 سبح لهم وتعال عن ما يشركون ظه ع الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 يوم إذ يصدعوا من كفر فعليه كفر ومن عمل الصالحات فلآفوسهم يهذون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما صبلي إنه لا يحب الكافرين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 وَلَئِنْ أَوْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَذِ الْعُمِّ عَنْ ظَلَالَتِهِمْ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 114. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون 115. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية